بسم الله الرحمن الرحيم الى يافق قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم هم من خوف